والذين يحادلون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 وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَقْدِلُ بِهَا Allah أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ